إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدة وخلق منها دورها وشعرهما ردالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم وما تصلح لكم ذنوبكم فامنه الله ورسوله فقط فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشروط موجز اختصاتها كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار فاما بعد لازم مع كتاب ربنا في اود ونختصر الوقت على الكلام على بعض تفسير تفسير بعض الات صلى الله التوفيق والتزيد ان صلى الله عليه وعلى جميع ذلك في مواضع الحسنات الى قراءه الايات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا موت الحق والهدين يدع يدعون من دون الى لا تُجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاصِطِ كَفَّيْنِ إِلَى الْمَاءِ إِلَّا كَبَاصِطِ كَفَّيْنِ إِلَى الْمَاءِ يَبْلُغُ فَاهُ وَمَا هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلال بالغدو والآصال قُلْ إِنَّ الرَّبَّ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَقُوتُ اللَّهُ قُلْ أَفَتَتَّخَذُونَ مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِم نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَل لَّسْتُم بِسَامِعِينَ الْقَوْلِ هَل لَّسْتَ الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَل تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ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 احتمل السيل زبدا رابيا ومما ينقضون عليه في النار ابتغاء حلية ابتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبت فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الله خيرا وصلنا في قول الله دل في علاه إلى قول الله دل في علاه في سورة الرعد له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا استجيبون له بشيء قال له دعوة الحق المفسرون اختلف المفسرون في قول الله في له دعوة الحق على القول الأول له دعوة الحق كما نقل عبدالعباس عن عبدالعب طالب وعن غيره أي له له دعوة الحق قال وهي لا إله إلا الله أو قالوا دعوة الحق هي كلمة التوحيد وهذا ورد عن عبدالعب طالب ورد عن عباس رضي الله عنه وارضاه يعني ان الله جل في علاء له من خلقه الدعوة الحق إلى الحق. فدعوة الحق الحق هنا هي كلمة التوحيد والحق بأن كلمة التوحيد هي قضية الكون الكبرى التي من أجلها الله الذي فعلها خلق الخلق وأنزل الكتب وأرسل الرسل وفرق الناس بين فريقين فريق في الجنة وفريق في السعير وهي دعوة الحق حقا وإلا فالحجر والشجر ما خلقوا إلا لإظهار ذلك فقال له دعوة الحق أي له دعوة التوحيد وهي قضية الكون الكبرى كما قلنا وهي التي من أجلها خلق الله الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من وما أريد أن يطعمون وقول الله لفعلها لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبد الله وليتنب الطاوت هذه هي دعوة, دعوة الحق هي دعوة التوحيد الدعوة إلى لا إله إلا الله التي من عجلها خلق الله الخلق جميعا خلق الكون كله وكونه ونسقه سبحانه جل في علا جلاء لبياني توحيد الله جل في علا وما أرسلنا مقولك من, من, من رسوله إلا نوحي إيلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون والقول الثاني بأن الله جل في علاه هو الحق بأن الله جل في علاه هو الحق وقوله الحق ووعده الحق سبحانه جل الله ذلك وهذا قاله الحسن البصري له دعوه الحق يعني والله يعني ان الله عز وجل والحق الحق كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه في حديث قيام الليل قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انت الحق والجنة حق والنار حق الى اخر الحديث لكن يعني ولا خلاف بين بين التفسيرين فالله هو الحق سبحانه جل في علاه فالله هو الحق وقوله هو الحق ووعده هو الحق سبحانه جل في علاه وأيضا دعوة الحق لله دل في علان دعوة الحق هي لله دل في علان وهذه الدعوة هي دعوة الحق لله دل في علان دعوة التوحيد الدعوة إلى لا إله إلا الله تعبيد الناس جميعا رب الناس وحده لا شريك له لا بلا شرك ولا, ولا, ولا, ولا ظلم فله دعوه الحق له دعوه التوحيد لذلك ما ارسل من رسول إلا وامروا أن يدعو الناس جميعا الى الى التوحيد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لعلات دينهم واحد دينهم واحد وهو وهو التوحيد دينهم واحد التوحيد قال الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد وشرائعهم شتى فدينهم وتوحيد الله الحجل فعلها وخلق الله الحجل فعلها الخلق جميعا على فطرة الإسلام أي على فطرة التوحيد قال الله لله فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل الخلق الله وقال النبي ر упだ confiance قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء إني خلقت عبادي حنفاء قال إني خلقت عبادي حنفاء عليه السلام اني خلقتهم امادي هنا يعني يميلون من الشرك الى التوحيد فجاؤتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم فشاد فجاؤتهم الشياطين فجتالتهم عن عن دينهم فاذا في قوله جل في علا له دعوه الحق ايضا دعوه التوحيد وهو الحق سبحانه جل في علا وعده حق قوله حق سبحانه جل في علا إذا اذا اذا قال صدق ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا واذا وعد وفى اوفى سبحانه جل جل في علاما دعن سلم وقال ورفع يديه يقول اللهم نصرك الذي وعد اللهم نصرك الذي وعد اللهم انجز لي وعدك الذي وعد فقال له ابو بكر رضي الله عنه وارضاه ان الله ينجز لك ما وعدك, ما ما ما ما ما ما وعدك وقد كان لأن انس سلم بعدما انتهى من, من دعاء قال ابشر هذا جبريل عليه السلام. جاء يأخذ بعنان فرسه جعله عونا معددا ونصيرا والنصر من عند الله جل في علا. من عند الله جل في علا. ذلك يقول. الله جل في له دعوة الحق والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دونه يعني هؤلاء الأصمام الذين يدعونه من دون الله فهناك من عبد الحجر وهناك من عبد الشجر وهناك من عبد الشمس والقمر قال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا تجيبون لهم بشيء إلا كباس تكفي إلى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه في قوله جل في أولار والذين يدعون من دونه يعني هؤلاء الذين يدعونهم من دون الله جل في أولار التي يعبدونها من دون الله جل في والمعنا هنا الذين يدعون من دونه فهنا في قول الذين يدعون يعني يعبدون من دونه والذين من دونه يعني الذين يعبدون من دونه فالدعاء عبادة الدعاء عباده والدعاء هنا جاء بمعنى, بمعنى العبادة العباده والدلاله على ذلك في الكتاب كثيره جدا التي تدل بأن الدعاء عبادة قال قال الله جل وعلا ان ابراهيم عندما قال قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا قال الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله فلما وما يعبدون من دون الله فانظر هنا قال وافهم عندما ما يعبدون فالدعا هنا محله العباده ولذلك قال الله جل وعلا قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين ان الذين ان الذين ان الذين استكبروا عن عبادتي فسمى ادعاء عبادة وقد قال انه ليس تصريحا في الحديث المشهور بين الناس جميعا ادعاء مخل العباده هذا هذا حديث مشهور لكنه حديث ضعيف جدا والصحيح والذين عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده الدعاء هو العباده فيكون هنا معنى معنى قوله جل في علا والذين يدعون من دونه والذين يعبدون من دونه الذين من دونه من شجر حجر عليكم السلام ورحمه الله عليكم السلام عليكم ورحمه الله الذين يدعون يعبدون من دون الله جل في علا من حجر او شمس أو قمر او غير ذلك هذه عباده من دون الله دلل دلل في اول الذين عبدونا من دونهم قال والذين يدعون من دونه لا تستجبون لهم لا تستجبون لهم بشيء الا كبث كفيلا هذا هذا هذا يعتبر تقريع وتحقير وايضا بيان لضعف هؤلاء الذين ندعونهم من دون الله قال لا يستجبون لهم لا يستجيبون لهم لأنهم لا يملكون لا يستجيبون لهم لأنهم لا يملكون وهذا تفريغ, تفريغ هؤلاء الذين يعبدونهم من دون الله من, من لوازن الربوية من المواصفات أو الصفات أو السمات التي لابد أن تكون للرب فهنا ترى بأن ان الله علا بيلهم هؤلاء ليس لهم سمع ولا بصر ولا قدره ولا ولا لهم قوه ولا يملكون شيئا حتى حتى تعبدوهم من دون الله دل جل جلت هل تقريع هل في طياتي تقريع هؤلاء الذين ادعون من دون الله جل جلت فصفه هؤلاء الذين تدعونهم من الله جل جلت بانهم ما يملكون من تطمير وانهم لا يملكون انفسهم نفعا ولا ضرا ولا تستطيعون الاجابه ولا تسمعون وإن سمعوا ما استجابوا لهم ولا يسمعون وإن سمعوا ما استجابوا لهم وإن سمعوا ما استجابوا ما استجابوا لهم الغرض المقصود في قول لا يستجربون لهم مهما كثور الطلب فإنهم لا يستطيعون الإجابة لا يستجربون لهم لا يملكون وليس, وليس ممن يوسم ويوصف بربوبيا او بقوة او بقدره هذه ليست إلا لله للا جل في هنا قال لا يستجبون لهم بشيء إلا كباء وانظر هنا يقول لا يستجبون لهم بشيء هذه ناكر في سياق النفي هنا تفيد العموم لا شيء لا صغير ولا كبير لا عمون لا Isabelle و لانهم لا يملكون لذلك شيء قال لا يستجبون لهم بشيء إلا كباسه كالسيح إلى الماء <تصفيق> قال لا يستريبون لهم لا يجيبونهم لا يستريبون لهم بشيء إلا كباست كفيه إلى الماء كباست كفيه إلى الماء فيها أقوال كثيرة عند علمائنا أي كالعطشان الذي يمد يده إلى البئر وليرتفع الماء يعني يده ليس جسرا حتى يصير عليه الماء ويصل إلى فمه حتى يصل الماء إلى فمي ليرتفع الماء إليه فهو لا يبلغه بحال من الأحوال وهذا عن علي بن أبي طالب الذي بلغ العطش منه مبلغا فمد يده إلى البئر والماء تجري لكنها لا ترتفع إلى لا, لا ترتفع إلى فمي وهو يظن أنها سترتفع وتسري إلى فمي ولا يكون كذلك أو كالرجل العطشان وضع كفه في الماء وهو لا يرفعهما بيده إلى فمه فكيف يرفع الماء إليه لا يصل الماء إليه بحال من الأحوال أو كالذي يرى خيال الماء فيمد يده ويخرج لسانه طالبا للماء ولا يصل الماء إلى فمه الأصل بأن هذه الأقوال كلها قد اتفقت على شيء واحد بأنها سرابة دانا الذين, الذين يدعون من دون الله الاشعلاء في علا لا يكون ضر ولا نفع لا يكون في ادي الدنيا من تطمير ولا ولا يسمعون وان, وإن سامعوا لا يستجيبون ولا يستطيعون إلى ذلك الى ذلك سبيلا فمضرب هذا المثل المبين لعدم ملكهم لشيء كالذي يبسط يده إلى الماء كان المطر ينزل من السماء وهو سيلا واكدا فيتناثر المطر من حول يده على كفه ولكن لا يصل الى فمه لانه لا يحركه إلى الى فمه او البئر. أو البيع يضع ياده في البيع وهو لا يرفع الماء إلى فمه فكيف يصل إليه لن يصل فكأنه يقول هناك ما لن تصل إليك والحق بأن المسألة أو في التفسير أن يكون كالصراب وهذا الصحيح لأنه لا شيء بحال من الأحوال لأنهم لا يكون أي شيء وملك شيء كله لله جل وعلا دل في جل في علا سبحانه دل في علا وهنا ايضا الايات تظهر لك ان باب بضدها أشياء اشياء يعني هذا تقريع وتوبيخ لهؤلاء الكفرة الذين كفروا بربهم جل في علا ثم يعني حادوا عن الطريق القويم وشرى الطريق المستقيم وشعر القويم فعبدوا الاصنام من دون الله جل في علا وان لهم يعني ان ان ان تقضى حوائجهم فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستديبون لهم بشيء إلا كبسط كفه إلى الماء ليبلغ غفاه وما هو ببالغه هذا كله صرابة في النهاية لن يستديبوا بشيء لا يملكون شيئا ولا يملكون من قطمير وإن الله تعالى مارك كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا, إلا بقدر معلوم قال الله تعالى وما دعاء الكافرين إلا في الظلال قال له دعوة الحق له دعوة الحق والذين أدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباس في إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في الظلال قالوا ما دعاء الكافرين إلا, الا في الضلال ودعاء الكافرين الذين كفروا بربهم وعبدوا الاصنام ولم يعبدوا ربهم جل في علا وعادوا التوحيد وجحدوا وتكبروا وتغوا وتجبروا وناوروا الحق فهؤلاء دعاؤهم وما دعاء الكافرين الا في الضلال لان اصواتهم محدوبه عن الله جل في علا هنا الا في الضلال صار تاء بمنصوره لان اصواتهم لا تصل الى ربهم يعني محجوبة حجبها الله جل فعلا يمقطهم ويمقط أصواتهم فأصواتهم محجوبة عن الله جل فعلا وهذا الذي قاله ابن عباس إذا دعائهم هنا يبقى دعاء الكافرين لله محجوبة لأنهم أشركوا به ما لم ينزل به سلطانا سبحانه جل فعلا فلا إجابة ولا كرامة لهم عند ربهم دل في علاج والقول الثاني في التفسير قوله دل وما دعاء الكافرين إلا في الضلال يعني قم دعاء الكافرين إلا في الضلال يقصد بالدعاء هنا العبادة وطبعا لا مخلفة بين التفسيرين أيضا يقصد من ذلك بأن العبادة للنوى الثيق في الأول له دعوة الحق الذين يدعون من دون يعني يعبدون من دونه قال وما دعائب إنهما ما عبادة الكافرين إلا في الضلال وما دعاء الكافرين إلا في الظلال المعنى وما عبادة الكافرين إلا في الظلال والمعنى هنا عبادة الكافرين هباء منذورة ونقدمنا إلى معامل من عامل فجعلناه هباء منذورة هذا لو كان لله درس ولا مع الشرك وإلا فأم حضوا العبادة للأصنام ولذلك الحديث, الحديث الشفاعة الطويل النادي المنادي فيقول من كان عبد الشنف فليتبعه ثم يبقى يعني يبقى هناك من عبد الشمس تكور وتسقط خلفها من عبد القمر كذلك من عبد عيسى عليه السلام يقول, أن يقول الله جل في من تنتظرون يقول له ننتظر عزير يقول كذبتم فيصور لهم جني بصورة عزير فتسقطون خلفهم هؤلاء محضوا العبادة لغير الله وصرفوها لغير الله فنم تنفعهم يوم القيامة بشيء عن لا عند الله جل في أولا قال وما دعاء الكافرين إلا في ظلال يعني وما عبادة الكافرين إلا في ظلال فإنها, فإنها لا تعتبر عند الله فإلا في علاه بل هي زيادة المكان والعذاب بها لأنهم صرفوا العبادة لغير الله زبحوا لغير الله نذروا لغير الله سجدوا لغير الله سبحانه جل في علاه صرفوا كل عبادة غير الله لذلك فهي في ظلال في تباب فهي لا تسوي عند ربنا جل في علاه شيئا بل هي أصل أو أسو أساس عذابهم هذه العبادة التي صرفوها لغير الله جل في علاه قال وما دعاء الكافرين إلا في الظلال ولله قال الله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغض والأصار قال والله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وضلالهم بالغدور والأصال ولله يسجد من في السماوات من في السماوات تعلمون من في السماوات يمكن أن نقول السماء إذا, إذا ذكرنا السماء وذكرنا لنامنا سموه من العلو إذا كل من كان في العلو يسجد لله فإذا الطير التي تحلق أمام عيوننا هي تزدد لله جل في أولها نعم السحاب المسخر للسماء والأرض يزدد لله جل في أولها الهواء يزدد لله جل في أولها سبحانه رب العظيم لذلك قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه أستغفر الله الآية التي يزدد قول الله جل على وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسلحه قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده وإن من شيء إلا يسبح بحمده وهذه فيها أنه ما من شيء إلا يسجد ويعبد إلى الله جل في علها ويسبح لله جل في علها ولله يسجد من في السماوات والأرض من, من في السماوات الأصل فيها الملائكة وaminقلنا بالعلو على ما فسرنا فالأصلنا ولله يسجد من, من في السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات الملائكة وقن الملائكه في كل في كل سماء جعل الله لها أمرها وجعل فيها الملائكه يتعبدون لله جل في علاه وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطت السماء وحق لها ان تطت ما من وضع اصبع الا ملك راكع او ملك ساجد لله جل في وهم اشرف خلق الله اكرم خلق الله على الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون ويفعلون ما امرون قال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طبعا طوعا وكرها هذه في الأرض لا تأتي في السماء وكرها ولله يسجد من في سماوات الطوعا وكرها قد نقول أنها على الأرض على مسائل الأرض المؤمن والكافر والمنافق وممكن أن نقول في, في, في العالم العلوي أيضا يكون طوعا وكرها وهذا يمكن أن يأخذ من قول الله التي في علاه قالت أتينا طائعين أن الله جعل عمر السماعة والأرض قال طبعا أو كرها قالت أتينا طائعين لكن الحق بأنه في قوله طوعا وكرها هذه نسبة لأهل الأرض سواء من الجن او من الإنس في هذا الباب قال العلماء في قوله جل في علاء والأرض طوعا وكرها يعني يسجد له في الأرض طوعا وكرها المعنى السجود السجدين كرها هنا فيها أقوى ثلاثة وطوعا هنا للمؤمنين الذين سجدوا لله جل في علا حقا والمنافقون قد سجدوا كرها كما سيأتي لأنهم يأتون يوم القيامة عندما يأتيهم الله جل في علا فيقول من تنتظرون يقولون أنتظر ربنا يقول أنا ربكم فيقولون لست بربنا نعوذ بالله منك لست ربنا لست بربنا نعوذ بالله منك فيقول بينكم وبينه علامة فيقولون اللهم نعم, فيقول فيقول فيقول فيقول فيقول فيقول اللهم نعم عليكم السلام يا كاسر تغيبتي كثيرا لما لما لما لهذا هذا الانقطاع عليكم السلام فهد فقل نعوذ بالله منك اللهم استعان اللهم استعان ما ادري هل, هل هذا يعتبر لك عذر ام لا هذا امر يعني احتاج فيه الى نظر ويقول من تنتظرون فأقولون أن ننتظر ربنا فيقول انا ربكم فأقولون أن أعوذ بالله منك لست بربنا فيقول بينكم ومينه علامة فيقولون نعم اللهم نعم فيكشف عن ساقي فيخرون جميعا سجدا فيخرون جميعا سجدا إلا كل منافق المنافقون إذا أرادوا السجود وكانوا يتجدون كره يوم في الدنيا فيرجع في ظهرهم طبقا فليس توسلود واما في قوله طوعا وكرها فالسجود كرها فيها فيها تاويلات ثلاثه عند العلماء السجود كرها فيها تاويلات ثلاثه عند العلماء التاويل التاويل الاول هو سجود ظل الكافر كانوا قالوا ده ظلالهم بالغدوه الاصر وقيل بان هو سجود السر هو السجود بالسيف هو سجود من دخل في الاسلام بالسيف فسندكرهن سجود من دخلهم بالسيف وقيل سجود الكافر هو تذلل وانقياده لأقدار الله لأشعله إذا من هنا في قول الله لأشعله ولله يزد من في السماوات الأرض طوعا وكره طوعا وعلمناها أما كره كيف قلنا هذه تأويله على ثائف ألو هي السجود, السجود كره بالسيف وهو على ظاهرها وهذا التفسير أوفق للظاهر وقيل السجود كره هو ظل الكافر يزد كما قال في الآلة بعدها وظلالهم بالغدو والأصال وقيل السجود هنا بمعنى كرهن هو سجو سجود الكافر كرهن هنا انقياده وعدم استطاعاته لرد قدر الله للأسعال انقياده وتذلله وقهره وأيضا وقهر وقهر قهر قلبه سبحانه جل في قال وهو القاهر فوق عباده سبحانه جل في علاء وإذا وإنما قولنا شيئا إذا أردناه نقول له كن فيكون قال ولله يجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وظلالهم اي ظلال الساليدين وهذا عائد على الاثنين على الذين ساددوا طوعا والذين ساددوا كرها قال ولله يجد من في السماوات والارض طوعا وكرها والسجود هنا في ادلاله واضح جدا على أن السجود من اشرف الطاعات وأعظم العبادات والحق بأن السجود أعظم ما في الصلاة السجود أعظم ما في الصلاة لأن الهيئة التي يظهر فيها العبد الزلة والانقياد والخدوء لله جل في علاه السجود من أعظم أركان الصلاة لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون من عبده لربه وهو سجد وأنت عندما تزجد بين أدي الله جل في علاء فلو سجد قلبك مع سجودك كنت أنت أنت الذي قد اتقيت لمنزل العلا عند ربه جل في علاء وفي السجود فيه ما فيه من تفريج الكربات وقضاء الحاجات فيه ما فيه مع اختلاف اللغات المنادات لرب الأرض والسماوات سبحانه جل, جل في علاء هذه نعمة من ألعم ما تكون على العبد كلما اشتد الأمر على الإنسان فإنه لا يجد فرجة ولا يجد سرورا ولا يجد مساحة لأن ينسى همومه وغمومه وأحزانه وأن تتبدل هذه إلى أفراح وسرور إلا في السجود لله تلفي علاه ولذلك قال بلاد رضي الله عنه وأرضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر سجد صلى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه, حزبه أمر صلى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحن بها يا بلاد وكنت أعلم من أهل الكفر من, من كان يعني إذا اشتد الكرب به كان يتمثل بهيئة السجود على ما يراه من أهل الإسلام يتمثل ويقول وربي يعني بعد بعدما أستنفضل وربي ما كنت أرى فرجة ولا أرى يعني ان ازاحه لله والغم الذي يملا إلا في هذا الوضع هذا الموضع موضع, موضع السجود ولذلك تكلم الله على الاكرام وعلى الاهانه بعد السجود في سوره الحج ومن يهني لو فما له من مكرم فهنا الإكرام كل الإكرام أن يكرمك رب ربك للفعلاء بأن تقرأ عليه بابه وأن تسجد له ذليلا خاضعا مبينا حق الله عليك سبحانه وجل فعلا مبينا فقرك لله ذلي فعلا مع اعتقادك بغناه, بغناه, بغناه عنك فإذا يقول ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم والظل يسجد سواء كان الطائع أو المكره إن كان طوعا أو كرها فالظلال تسجد وسجودها تمائلها من جانب إلى جانب وانقيادها للتسخير بالطول والقصر كما قال الله جلال فعلا يتفيع ظلاله عن الامين وعن الشمال سجدا لله يتفيع ظلاله عن الامين وعن الشمال سجدا لله دلال دل في لذلك قال ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال غدوه وروحه والآصال الأصيل هو هو ما بين العصر الى الى غروب الشمس بين العصر الى الى غروب الشمس ولذلك قال علماؤنا فإن الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله دل في اولى الكافر يسجد لغير الله وظله يسجد لله جل في قال الله تعالى قل من رب السماوات, و... السماوات السبع ما شاء الله تبارك الله لما اقرا ذلك الحمد لله تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال تقبل الله منا ومنكم جميعا صالح الاحمال الاعمال أحسن الله الينا واريقم نعم قال الله تعالى قل من رب السماوات السبع وقل و... رب السماوات والارض قل لله قل افتخذتم من دونه اولياء قل يا محمد لا ارا الكافره الفجره لا اهل الشرك والعصيان قل من رب السماوات والارض من الذي خلق وابدع ونفخ هذا الخلق البديع فيقولون الله قل لهم من رب السماوات والأرض قل الله فامر أن يقول قل الله وهذا هذا تقرير هذا استفهام تقريري هذا الاستفهام تقريري قل من رب السماوات قل من السماوات قل الله أهرب أنسأ أمامهم وقل ذلك وهذا فيه فوايد كثيرة جزيزة أسألكم عنها لأن المعنى هنا الله تعالى أمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن, أن يسألهم من خلق السماوات الأرض قل من رب السماوات الأرض من رب السماوات الأرض من, من خلق السماوات الأرض من فطرت السماوات الأرض من أبدع في خلقه قل من رب السماوات الأرض قل الله يا محمد قل الله يا محمد قل مثل قول الله فهو لما قال الله ما أنكر منهم أحد بل أقره فهذا إقرار منهم واعتراف بأنه الذي خلق السماوة الأرض هو الله جل, جل في علا وهذا الإقرار إقرار إلزامي شون ذهنا البديع في هذا الباب هذا إقرار إلزامي يلزمهم الله جل وعلى بعد إقرارهم إلى أن, إلى أن يلتزموا بثمر ذلك بالعبادة بتوحيد الله جل في بإفراد العبادة لله جل في بصرف العبادة لله جل, جل في علاه قل من رب السماوات والأرض قل الله وهم قد أقروا بذلك كما في الآيات الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فقد فهنا الأصل أن الله تعالى بين ذلك إقرارا قال قل من رب السماوات والأرض قل الله يا محمد وهم لا ينكرون على ذلك بحام الأحوال بل هم يقرون بأن الخالق الرازق المجبر هو الله جل في علاه وليس أحد يخلق مع الله جل في علاه قل من رب السماوات والأرض قل الله فيدا حدث الاقرار قال قل افتخذتم من دونه اولياء يعني اتخذتم من دون الله من هذه الاصناف آآ الاصنام آآ هبل والعزه ولا وغير من الاصنام التي تعبدونها من دون الله جل في من دونه اولياء توليت موهم فعبدتموهم من دون الله جل في والعجب كل العجب على ذلك صرفتم العباده لهم وهم لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فضلا أن يملكه لكم شيئا او لا يملكون لكم ولا ضرا فضلا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا فقال قل افتخذتم من دون من دونه اولياء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا وهذا ايضا فيه التقريع والتوبيخ وفيه بيان وفي بيان جهل هؤلاء الذين اتغذوا من دون الله التي عولى لا يملكون لهم نفعا ولا يملكون لهم ضرا ولا يملكون نفسهم نفعا ولا يملكون أنفسهم ضرا هم لا يملكون من الدنيا شيئا بحال من الكون بأسري شيئا بحال من الأحوال لذلك الله تعالى ينكر عليهم بهذا الإنكار بعد الإقرار يعني هو الآن يا نان يجعلهم كما قلنا على اقرار إلزامي يلزمهم بهذا الاقرار قل من رب السماوات والأرض قل الله فالتخطم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر إذن كانوا قال هؤلاء الذين قد تخطموهم من دون الله لا فعلاء أولياء تعبدونهم من دون الله لا فعلاء هنا الولي هو الذي يتولى أمور من جعله وليا له فمن اتخذ الله وليا فالله يتولى امره سبحانه جل وعلا ومن تولى الله امره اسعده ومن تولى الله امره وفقه سدده انجحه اللهم تولى امرنا يا رب العالمين اللهم تولى امرنا يا رب الله حسبنا الله ونعم الله ونعم الوكيل الله ونعم فمن تولى الله امره انجحه فمن تولى الله امره وفقه وسدده ورفعه سبحانه جل جل في علا اما من اما من, من الله وليا فهو, فهو من أضعف الناس حالا ومن ضفعه من أضعف الناس نظرا وهو إلى بوار إلى, إلى عار وشنار ثم في الآخرة النار فالغرض المقصود يمكن الله جل وعلا بعد الزامهم بعد اقراءه اقرارين الزامهم الله جل في علاه بالالزامات وهم يعني وهم لا اجراءه لهم على هذه الالزامات فهم هم كما قلنا محبجون بما بيانه الله جل في علاه قل من رب السماوات الارض قل الله قل افتغسطم من دونه اولياء انتم اقررتم بان رب السماوات الارض هو الله فكيف تتخذون من دونه اولياء تعبدونهم تصرفون لهم العبادة من دون الله جل في علاه تدعونه فتدعونهم قل, قل فاتخذتم من دون الله أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر والحال أنهم هنا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يملكون لغيرهم نفعا ولا ضررا ولا ضرا فهم أضعف من أن يكونوا كذلك لا يملكونها لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهذه أيضا فيها أنك لابد أن تنظر أن الله تعالى عاد على الآلهة التي اتخذوها من النقص وهذه إشارة, له إشارة لهم بالكمال الذي يتصب الله به جل فعلا فالذي يملك النفع والضر هو الله جل فعلا والذي يملك العطاء والمنع هو الله جل فعلا والإحياء ولماته هو الله جل فعلا رأيت أبريم عندما قال وإذا مردت فهو, فهو يشفين إذا مردت فهو فهو يشفين فالذي, فالذي ينفع ودره الله جل فعلا وإذا أراد الله نفعا لأحد فلا أحد يستطيع أن يرده وإذا أراد غواية لأحد فلا يستطيع أحد أن ينقذه فالله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون قال قال أقول أفتخذتم من دونه أولياء لا يكون لأنفسهم نفع ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصيص أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي درب الله مثلا بعدما بين لهم بإقرارهم على أنهم عبدوا من دونه سبحانه جل في علامة لا يملكون من قطمير وأنهم, وأنهم صرفوا العبادة لمن لم يتأهل لذلك وأنه, وأنه أفقر ما يكون إلى الله جل جل في علامة قال قل أفتخذتم من دونه أولياء ألا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير شو أنظر الله ذلك هنا بينا بأن الذي اتخذ من دون الله أولياء شركاء أولياء من دون الله جل, جل فعله فهو فهو, فهو فهو أعمى وهذه دا لا, لا, دا هذه لا على العمى وهو الجهل فالمشرك أعمى والمؤمن بصير فالمشرك أعمى والمؤمن والم بصير لذلك قال قال الله جل وعلا قل هل يستوي قال ام نعم قال ام أفتخل من دوني اولياء امنكون انفسهم ضرا نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور هل يستوي الاعمى والبصير الاعمى هو المشرك الكافر بالله جل وعلا اعمى لا يرى الحقائق اعمى لا لا, لا يبصر توحيد الله جل وعلا قال قل هل يستوي الأعمى المشرك والبصير والبصير والمؤمن البصير والمؤمن الذي علم أن هذا الكون بآسره لا بد من خالق الله لا بد من المبدع له وأن الذي خلق هذا الكون يستحق العبادة سبحانه عليه到達 يستحق أن يفرض بي العبادة جل, جل في علاء لذلك قال الله جل قل هل يستوي الأعمى والبصير وأنه يدلال أيضا على ديننا وأنه الشريعة الغراء تأتي تفرق بين المختلفين وتساوي بين المتماسلين والبصير فالأعمى لا يساوي البصير بحال بحازم الأحوال والأعمى هو الكافر أنه جاهل والبصير هو المؤمن على بصير من أمره علمه الله جل فعلها كيف يستتم التوحيد في قلبه قال قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم هل تستوي الظلمات والنور قرأها نافع وأبو عمر وابن عامر وحفص قرأوها على المشهور ام هل تستوي ظلمات قلال هل... قال ام هل تستوي قوله يستوي الظلام والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام هل تستوي الظلمات والنور فقراها تستوي بالتاء وقراها حمزه الكسائي وابو بكر قراها ايضا العاصم يستوي قوله هل يستوي الظلمات والنور قوله هل يستوي الظلمات والنور وعلى التانيث يكون حسن لانه فعل مؤنث والتذكير سائغ لانه تنيس غير غير حضيف فهل تستوي الظلمات والنور وهل يستوي الظلمات ام هل تستوي الظلمات والنور ام هل يستوي الظلمات والنور هنا الله جل وعلا يبين لهؤلاء الكفره بانه بان الكافر اعمى لا لا يرى الطريق الذي فيه النور فهو في طريق الهلاك وايضا مع معنا على مع العمى الذي اصيب به بانه في ظلمة فهو هو جاهل وهو اعمى وهو في ظلمة ظلمة العمى وظلمه الطريق فلا يستطيع بحال من الاصل الى النهايه لكن ما الذي يفيده ان كان هو اعمى فالظلمه عنده بالعمى فما الذي يفيده أن يكون الطريق مظلما ايضا وهو اعمى ما الافاده في ذلك عليكم السلام يا السلام ورحمه الله هو اعمى البصيره حقا نعم هو اعمى البصيرة بل هو اعمى البصر ايضا ممتازه هو اعمى جيد اذا لو قلنا على الظاهر بانه اعمى البصيره ولكنه يبصر فعندما يصل لا يفيده بصره بشيء لما لأن الطريقة مظلما لأن الطريقة يكون مظلما ان تكون مظلما فاذا قلنا بان العمى ليس حقيقتي العمى هنا مقصود به العمى بالهاء بانه عمل بصيره فانه ان كان عمل بصيره وكان الطريق مستنيرا لا استطيع ان يوفق ان يسير فيه لا فان يوفق ان ان يسير فيه لكن لو قلنا بالظاهر انه اعمى حقا على حقيقته اعمل بصر و اعمل بصيرة فما يفيده ان يكون ايضا ترك مظلما نعم جهاد قال زيادة سنفدرال عبدالويد قال اولا الظاهرة الثاني القلوب ماشي قلت من لا لي يفيد قلبه مظلم اذا كن هو اعمل بصر وطريقه مظلما ما الذي يفيد ممتاز ممتاز القلب يكون مظلما وأيضاً في والحق ايضا فيها لفتة اخرى بانه لن يستطيع الوصول بغيره اما الوصول بنفسه فقد يائس منه اعمى لا يستطيع وايضا ان جاء البصير فلا يستطيع ان مثل هذا الطريق المظلم وان جاء البصير لا يستطيع اني اسيف يلا التكنولوجيا فلا ياخذه معه سيدنا هو لا يسعد بنفسه ولا يسعد بغيره ولا ينجو بنفسه ولا ينجو بغيره لا ينجو بنفسه ولا, ينجو ولا. قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الاعمى والبصير وهذا هذا استفهام الاستفهام فيها هو اقراري هذا استفهام فيها تقدير يستوي هل, هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور هل تستوي هل يستوي الاعمى والبصير هل تستوي الظلمات والنور فيكون المعنى هنا لا يستويان لا يستويان لا يستويان والمعنى في في قوله امال تستوي الظلمات والنور بأن الظلمات بان الظلمات لا يستطيع فيها المرء السير وايضا النور يستطيع المرء ان ان يصل بنفسه او يصل بغيره قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضر قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور لا لا لا لا لا يستويان لا يستويان قال أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا أم جعلوا لله شركاء خلقوا خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء هنا ايضا هنا هنا في قوله ام جعلوا لله شركاء وهذا استفهام انكاري هذا استفهام انكاري ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقي يعني الثبت عليهم الامر بانه قد خلقوا خلقا خلق الله وانتم تقرون بانه ليس أحد خالق الله يخلق الله جل في علاه وان الله جل في هو الخالق سبحانه جل في علاه ربنا الجليل هو الذي أبدع الكون بأسره ولا ترد أحدا يستطيع ذلك إلا الله ف ولذلك قال أم جعلوا, أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه والأصل أن هذا أيضا مع الإنكار هذا الإسلام الإنكاري هو فيه إقرار منهم أنهم يعلمون بأن الخالق, الخالق الذي أبدع الكون هو الله ولا أحد خلق مع الله جل في علاه ولا أحد يستطيع أن يخلق مع الله جل في علاه فكأنه أنكر عليه بإلزامهم وإقرارهم بذلك أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشبه الخلق عليهم لا لا أحد خلق كخلق الله جل في علا فلا, فلا تشابه الأمر عليهم فعليهم أن يفردوا الله جل في علا إلزاما بالتوحيد وبالعبادة سبحانه جل في علا لذلك قال قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار فالله قد خلق كل شيء خلق النفس وسواها خلق السماء السماوات السماوات سبع والارضين السبع, السبع خلق ما بينهما سبحانه جل جلاله وانما قوله لشيء اذا اراد خلقه ان يقول له كن فيكون ولا بد قال قل لله خالق كل شيء وهذا كما قلنا اقرار من الجميع من أهل الايمان واهل الكفران انقض الله على انت خلق السماوات والارض لا يقولون الله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه ودله فعالا وخد بينا بان هذه الصوره من بدايه الصوره والله تعالى ياتي لهم بالمظاهر الربوبيه واصل الصفات صفات الظاهره في بديع خلقه سبحانه جل, جل, جل في علاه قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار سبحانه جل في هو الواحد يلجمكم هنا توحيده سبحانه جل في علاه يلجمكم عبادته يلجمكم صرف العبادة له لأنكم قد أقررتم بأنه المقدع بأنه الخالق سبحانه جل في علاه ولا شبيه له ولا ند له ولا نظير له في الخلق إذن لا ند له في العبادة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولذلك امر الله جل وعلى بتوحيده وإخلاص العباد له هو الذي يستحق ذلك بأنه الخالق الرازق المدبر سبحانه جل دل... في علاقه قل, ال... قل, هو... قل هو الله الواحد الآيات قال أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خارق كل شيء وهو الواحد القهار وليذ المناسبة لما أتى باسم القهار بعد هذه الآيات التي سردها الله جلال بيانا إلى توحيده سبحانه جلال فعلا وإلزاما لهؤلاء الكفر بصرف العبادة له ثم أتى قال هو الواحد القهار لما أتى باسم القهار هنا من باب الالتزام فيها فيها فوائد كثيره جدا منها منها اولا لانه قد قال الله تعالى في اولى ولله يذل من في سموات الارض طبعا وكرها وظلالهم بالغدو والاثر طبعا وكرها وظلالهم بالغدو والاثار والاصال وايضا فوقهرهم سبحانه وتعالى حتى الظلال تسجد لله جل في علاه المغرب اذان نعم هو ايرعاد أيضا جافلا ولا الكفره على الفجره سمرة. نعم طيب ناخذ الفوائد سريعا لان هو الاذان اذنا سامحونا على التاخير الله اكبر الله اكبر اللهم لا ننسى شيء بالنسبه لنا جهل الكفره اتكلموا صحيح دي سجن ما ثمنا قال بالاحوال على الكفار نعم هذه فايده انقلاب الاحوال على الكفار وهذا وهذا من بغض الله لهم الزام الخصم بإقراره الزام الخصم بإقراره الفائزة الثالثة الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين الشريعة الغراء جاءت لا تفرق بين متماثلين سوي بينهما نبك أعتقد الأوترية صحيح أربعة لا, لا. لا إلهي الله. دغه نور ستامینینه العلم العلم العلم نور ابلج والباطل شبه ويا يعني كما قالوا لجلج نعم لأن كل ما عندهم هو شبه تمسكوا بها فعبدوا بها غير الله الذي عليه نور ابلج وبعد ذلك نختمها بالدعاء لطلبه العلم نسال الله ان يحفظهم ونحفظه هذه هذه الخيرات وأن يحفظ لنا ولكم هذه المجالس وأن يثبت لنا هذا الخير ما حينا أبدا وأن يوفقنا وإياكم لكل خير ونبر وأن يجعلنا ممن ممن استفاه الله جل في علاء هذا الدين وللعمل له ولنشر هذا بين الناس ونسأل الله أن يفعل لنا الزلات والسقطات والهنات ونسأل الله أن يكون عندنا الناصح الأمين الناقض البصير لا الشامك أو المعادي أو الذي لا يريد الدين لكن يريد أمرا آخر أو مأربا آخر نسأل الله بالفعل أن جعلنا ممن يتعاون على البر والتقوى أن يتحابب في الله ونسأل الله في عليها أن يشكر لكم ومثابرتكم على الطلب وأن يجمعنا رميعا أولا تحت راية واحدة نصرة لهذا الدين وأن يجمعنا بعد ذلك مكرمين عند نبينا الأمين في عرصات يوم القيامة اللهم أمين وفي أي سؤال فضلوا يرمز في قوس ما فمن يقول انه اذا مر الطفل من امام المصلي فانقض صلاته النصف او مره مره اخرى تنقض صلاته الربع حتى لا يلقى منها كلامه خطا كان صلى يحمل امامه ويحملها ويضعها ولا ولا ولا يبعد ان تكون ان تمر وهناك روايه ضعيفه ان البنت مرت فتركها النبي محمد وقالوا ان اغلب وان كان هذه روايه ضعيفه هذا كلام ما صح ال ال ال راجع تخلف العمه تبطل بمرور المراه والكلب الاسود والحمار ومن مره غير هؤلاء تنقص الصلاه بمقدار نقول ان ان وسلم ولو ان يقف 40 لا نتكنق ذلك هذا الخطا امنك في الاخره المراه اذا مرت امام احد يصلي ابقى ابطال هذا راجح الصحيح المصال الذي فرت في السطرة وترك الذي مر تنقض صلاته بذلك طيب أشكر تفضلوا تفضلوا تفضلي لذاك الله خيرا أسابك الله الخير على الحرص أبشر أوساد ويعني إن شاء الله لعل سامي كده لما يمزل يكون فيه شوية خلال لك أستاذ أحمد نسألنا أولاكم كاننا سعيد على مساعدات الدروس تكون نزلت جميعا أحسن الله عليكم جميعا وعليكم السلام وبركاته طيب ننتهي هنا من أجل الصلاة جزيتم الجنة جميعا إني أحبكم في الله وأستغفر الله على ما بدر مني من تقصير ومن زلة وأيضا من تعدي وتداوز وأسأل الله أن يعصبني وعصبكم جميعا من الزلد سبحانك الله من ربنا وبحمدك أشهد أن لا لا لا أنت أستغفرك وأتوب إليك لذلك الله خيرا عيو الوحيد أسأل الله أن تجد قليلا طيبا صالحا تقيا نقيا يكون معين لك على الطاعة وأن يتقبلك الله ساعيا عاملا لدين الله دل في علاه وأن جميعا ممن استخدمهم الله واستعملهم لنصر الدينه جزاكم الله خير الجزاء سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته